سوساين وعامل حساس رفع مناخيره فوق والباقي ولعب الجاس ولا عند عزيز ولا غالي ولا بيعز عزاز سيدنا القناص اللي بيزعل ويشهدنا قلب اسمه بحرس سوساين Itšal a rás, ithadd megalé a dí a d. Mi a d? Nem A hód a Azt